بسمنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أمفسنا ومن سيئات من ينزه الله فلا مذننه ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو يا أيها الذين آمنوا ارتقوا الله حق تطاقه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذكت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تتاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّمِينَ آمَنَتْ تَقُلْطَاهَا وَقُولُوا قَوْلًا حَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُرُوبَكُمْ وَمِنْ يُفْعِذَانَ رَاسُولَهُ فَقَدْ فَانَ قَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محزفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن الله تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم بفضائل وحظوائف كثيرة قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من أهم هذه الخطائص والفضائل الجليلة اختصاصه إياها بيوم الزمعة من بين سائر الأيام بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى فالله عز وجل أمر اليهود والنصارى أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا فبدلوا وحرفون فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد روى الإمام مسلم عن أبي بريط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم قال أضل الله علي الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله عز وجل بناه فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبعوا لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق أي نحن أول كمن محاسبة يوم القيامة وهذا يعد شرفا عظيما إنما سميت الجوعة جوعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون في هذا اليوم كل أسبوع مرة وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاتباء لعبادته فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جوعة فاسعوا إلى ذكر الله وذور غير ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني تبصدوا اهتموا في سيركم إليها وليس المراد بالسعي هنا المجي السريع لأن المجي السريع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود بالسعي هنا سعي القلوب والنية والهجوع كما قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى قال ابن قيم رحمه الله فيوم الجمعة يوم عبادة وهو في الأيان كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في شهر رمضان إن الله عز وجل فضل يوم الجمعة عن سائر الأيام بأمور كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المعاذ أكثر من سبعين فضيلة نذكر بعضا منها من ذلك أيها المسلمون أن يوم الجوع خير الأجيال وأفضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الردوعة فيه خلق آدم وفيه مدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الردوعة وما من ذاك إلا وهم مصيبة إلا وهم مصيبة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مشفقة من قيام الساعة إلا الإنس والجنة ما من دابة ما من حيوان إلا وهو مشق في يوم الجمعة وهو موطف ومصيغ يخشى الله عز وجل ويدغر تيام الساعة في يوم الجمعة إلا الإنس والجن وفي رواية إلا الغافرون من الإنس والجن من ذلك أن الله تبارك وتعالى فضل يوم الجمعة في صلاه الجوع التي هي من ضمن الفروض على الرجال التي هي من الفروض العينيه على الرجال وهي من اعظم مجال المسلمين من تركها تهاونا ختم الله على قلبه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك ثلاثه جمع متواليا فهاهنا فقد نبهن ائثر الله اعونه وروى الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سينتهي يمن عن ودعه الجموعات أي عن تركهم الجموعات بدون سبب شرعي أو لا يقدم من الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين فإلى الله المشتكى من أقوام يسمعون مناديا جوعة يدعوهم إلى صلاة الجوعة ويدعوهم إلى الصلاة وإلى الفلاح وهم يدعبون ويمرحون على شرام البحار بحار حباة العراء كأن قلم التكليف رفع عنه فالله مرزعان من تلك من الخطائص التي خطى الله عز وجل بها يوم الجمعة وفضل بها يوم الجمعة عن باقي الأيام أن في يوم الجمعة ساعة من الزمن وقتا يسيرا من الزمن يستجاب فيه الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يجأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يحللها أي وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يحلل هذه الساعة ويؤين للناس أن هذه الساعة زمن يسير إلى الزمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يظلم قائم يصلي قال العلماء إما أن المراد به يدعو الله عز وجل لأن الصلاة في اللغة الدعاء أو أن يراد بقول من سبح الله عليه وسلم وهو قائم يصلي من باب قول النبي سبح الله عليه وسلم لا يذال الرجل في قلاة من صبر الصلاة لماذا؟ لأن أكثر العلماء ذهب إلى أن هذه الساعة هي ساعة قبيل المغرب قبيل مغرب الجمعة الدعاء يكون في هذه الساعة مستجابا ولا شك أن الوقت النبي يكون قبل صلاة المغرب ليس وقتاً الصلاة إلا تحية المسجد كما هو معروف فهزم المذكر وهزم داع رفه عز وجز في هذه الساعة من ذلك أيها المسلمون أن الله عز وجل فضر يوم الجمعة من حيث أن المتصدق فيه خيرا من المتصدق في سائر الأيام كما صح عن كعب رضي الله عنه قال والصدقة في يوم الجمعة أعظم من الصدقة في سائر الأيام من أجل الخصائص الذي خط الله عز وجل فيها يوم الجمعة عن غيبه من الإجام أن لأهل الجنة يتجلى فيه الله عز وجل لهم فينظرون إليه ويتنعمون بالنظر إلى وجه الكريم قال عز وجز في سورة قار لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدة ولدينا مزيدة قال ألوك بن مالك رضي الله عنه ولدينا نزيل يعني أن الله عز وجل يتجلى لهم في كل جمعة فينظرون إليه ويتنعمون بالنظر إلى وجه الكريم فاللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجه إن يوم الجمعة أيها المسلمون عيد متجرر كل أسبوع روى الإمام ابن ماجا علي بن عباك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا اليوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء منكم الجمعة فليقتفل فمن جاء منكم الجمعة فليقتفل كذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقضى أن يوم الجمعة يوم تكفر فيه السيئات وترفع فيه السرجاء قال إمام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات قمسة والجمعة إلى الجنعة ورمضان إلى رمضان كفصارة لما بينهم ما لم تغش الكبائكم فالجمعة إلى الجنعة كفصارة لما بينهما كما يتغش الكبائكم لو جثلت الكبائكم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صار الإمام الضخاري عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختفر رجل يوم الجمعة ويتطهر من تطاع من قهره ويتزن من ذهنه أو يمس من طيب بيته من ميس بيته ثم يضرر فلا يفرق بين اثنين أي لا يتخطى رقاب الناس ثم يصلي ما كذب له ثم ينصد إلى قطبة الإمام إلا وفر له ما بينه وما بين الهمعة الأخرى وقد أعز الله عز وجل للماشي إلى صلاة الجمعة إليها بكل خطوة أجر من في صيامها وقيامها روى الإمام أحمد وأصحاب السنة وصححه الإمام ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل أي من غسل جسدا واغتسل واغتل رأسه الكثيرا لأن الكثير من الناس يتهاولون في رضي رؤوسهم قال من غسل واغتسل يوم الجمع وبكر وبجفر ودنى من الإمام أي اقترب من الإمام فأوطف كان له بكل جبوة يمطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير فأين السابقون إلى الخيران وأين المتعرضون لتلك النفحات من ذلك أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى جعل يوم الجمعة الذي يتوفى في يوم الجمعة جعل هذا من علامات اسم الخاتمة حيث يأمل المتوفى في يوم الجمعة من فكرة القبر وسؤال المالكين علي, علي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله عز وجل فكرة القبر ما أنك حسن من يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله عز وجل فكرة القبر رواه أحمد والترميدي فاللهم إنا نسألك حسنًا قادمًا الحب لله والأفاق والصلاة والسلام على النبي مصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثاره زار واختفى وبعد أيها المسلمون قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى وكان من هده والسلوثه صلى الله عليه وسلم تعظيء هذا اليوم وتشريكه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره حتى إن العلماء اختلفوا هل هو أفضل يوم الجمعة اليوم عرفة أيها اليظلمون لما كان الخلق والذعف يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سجل يوم الجمعة في سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية لأن السورتين فتضمر ذكر أول خلقا وذكر البعض وذكر الجنة والنار وغير ذلك من أمور وحيبة فالسنة قراءتهما كاملتين في سجل يوم الزمعة ولا يقتطر الإمام على بعضها فإنه خلاف السنة ويستحق للإنسان في يوم الزمعة أن يغفر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبث عند الإمام أحمد وغيره عن أوسف لأوسم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أجيالكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفقة وفيه النفقة يعني النفقة الأولى فأكبروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه فأكفروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه أيها المسلمون لما كان يوم جمعة يوم عير متكبر كل أسلوع فإنه يبغي على كل من أتى الجمعة أن يغتفل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم واجب على كل مكلف وواجب ويمس من الطيب ما قدر عليه ويستحق التطيب للرجال دون النساء يستحق التطيب للرجال دون النساء أما النساء فإنهن منهيات عن اتخاذ الطيب حتى لا يفتن غيرهن من الرجال وكذلك يستحب نبس أحسن الضياب الشرعية من قبيط وعمامة وغير ذلك وهذا كله يدخل في قوله عبد وجل يا بني آدم خذوا جينتكم عند كل مسجد خذوا جينتكم عند كل مسجد عن أبي أيوب الأوطاري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ومز من طيب إن كان له ولئس من أحسن ثيابه ثم خرجوا عليه الزكينة لا يقوم مسرعا ثم خرج وعليه السفينة حتى يأتي المسجد ثم يرجع أي يصلي أن يصلي النافلة إن بدى له ولم يؤدي أحدا لا يتخطى رقاء الناس ولم يؤدي أحدا ثم أنصر إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما أيها المسلمون إن من الأسب الشديد أن نجد أقواما يأتون إلى المسجد بألبسة غير محترمة يستحيون أن يذهبوا بها إلى السوق فمنهم من يأتي بألبسة رياضية رقيقة ومنهم من يرتدي ألبسة مصورة بصور أرواح وآخرون ينفتون بيابا عليها صلبان النصارى وإن الواحد منهم لو ذهب إلى العمل أو الدراسة أو الديراء لا لأبى أن يذهب بهذه الديار فليتق الله من يفعل هذا فإن الله أحق من تزين له فإن الله أحق من تزين له من السنن كذلك الذي ينبغي أن يتحلى لها المسلمون يوم الجمعة التبسير إلى وقلات الجمعة وهذه سنة كادت أن وكادت أن تكون نسليا منفية فرحم الله من أحياها وقد أخبر العلماء من الثلث أن أول سنة هجرت التبكير ليوم الجمعة أول سنة هجرت وتركت التبكير إلى يوم الجمعة عن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم جمعة وقفت الملائكة على أبواب المسارف فيكتبون الأول من الأول فمثل المهجر أي المبكر فمثل المهجر إلى جوعة كمثل الذي يمجي بنا كأنه أنزى وذبح ناقة يتقرب بها إلى الله عز وجل ثم الذي يأتي بعده في الساعة في الساعه الظاهره كالذي يهدي ثمره ثم كالذي يهدي كبشه ثم كالذي يهدي دجاجته ثم كالذي يهدي بيضه فاذا خرج الامام ووقف على المنبر طاول صفوفهم وجلس يستمعون الذكر وجلس يستمعون خطبه الامام ويجب على المصلين الانصات لغطبة الإمام وله إمام بها وله إمام بما يقال فيها فعن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصي يوم الجوع والإمام يخفض فقد لغوز أي فقد أتيت لغواني للحبيب فلا يدوذ للإنسان أن يقول لقاحبه أضل أو أضل جوب الضمعة إذا كان الخطيب على المنبر يضطب الناس لأن هذا يعد لغوا من الحديث وفي رواية لأبي ناروح ومن لغى فليس له في دمعته شيء ومن لغى أي من تكنم فليس له في دمعته تلك شيء ومن هذا القبيل فإنه لا يدوذ للإنسان أن يمثل حطا أو يلعب بثيابه أو يمذر المسك بين إخوانه أثناء الغبا لأن هذه الحركة تفوق عليك شيئا من الكلام القطيب أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين إذا جعل إمام فالصحيح من أقوال الغلماء أنه يكون صغار يسمع كل واحد النفسه يسمع كل واحد النفسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتأمين إذا دعا الإمام والسنة أن يستقبل المصلون الإمام بوجوههم ويصوب النظر إليه حتى يكون ذلك أقرب إلى الإصطاة والتدبر ويجب على المصلين أن يصد الفرج والفراغات لأن هذا التفرق من الشيطان كما أكبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يبدأ المصطور صبا حتى ينكرئ النبي قبله ويستحق يوم الدوعة قراءة سورة الكهف كابلة لما فبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال, قال الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الدوعة أضاء الله له من النور ما بينهم وبين الجمعة فيه. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يقلق الله عز وجل في قلبه نورا حيث يبسر الحق حقا والذاطل ذاطلا وفي رواية نجمال مسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصر من السجال فهذه بعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارض للشرك والمشركين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة سبحانه الله وبحمده قلوا ان لا اله الا الله استغفر الله واعوذ